السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ارحب بكم اخوتي الكريم في هذا الفصل الافتراضي والمحاضره الثالثه من محاضرات نصوص اسلامية باللغة الإنجليزية وكلنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند أنواع الحديث النبوي في الصفحة الثانية والعشرين طيب. أنواع الحديث النبوي Types of Prophetic, prophetic Tradition prophetic كما قلت لكم في المرة السابقة أو في المحاضرة السابقة يعني اللفظة Prophet معناها رسول أو نبي معناها نبي وليس رسول رسول Messenger Prophet معناها نبي وأخذ من اللغة Prophesy Prophesy هي النبوة طيب والنسبة إليها آه, Prophetic كما هو آه, مكتوب أمامكم في الكتاب Types of prophetic traditions آه, Prophetic يعني نبوي Traditions آه, هذه هي الترجمة التي اختارها المؤلف لكلمة حديث أو حديث طيب Uh, نقلته, types of prophetic tradition according to the numbers of, re, of narrators on each level of the chain. Types, يعني أنواع of prophetic tradition أنواع الحديث according according معناها بناء على بناء على according to يعني بناء على the numbers أعداد Uh, of narrators narrators yani and uh, uh, narrators yani narrate طيب. narrate yaani yaru uh, narrators but narrators يعني, narrator yani al rawi w so the numbers of narrators yani on each level of the chain chain yani al و یعنی به هنل اسناد یعنی اکوردینگ تون ال نمبرز اف ناریترز بناً علی عدد روایت اون ایچ لیبل فی کل فی کل مستوا نعم صد لیک نعم مازره. انا دائما اغلق الشات شات ولا اتنبه نه طی نعم صد طی خیر ممنون اه uh, لا اون ايتش ليفل اوف ذا تشين يعني في كل uh, في كل طبقه من السلسله تشين معناها سلسله تشين يعني uh, سلسله طيب حبل السلسله التي تلبس مثلا في الرقبه تطلق عليها تشين او سلت نعم سلت صحيح هو افضل كلمه لكن يعني المعنى الحقيقي للتشين هو السلسله طيب Uh, حديث ويقال حتى في مصطلح الحديث يقال سلسلة الرواة، طيب أو السند نعم. حديث متواتر وعرفه أو ترجمه المؤلف إلى continuously recurrent tradition، continuously دائم مستمر recurrent متكرر الظهور متكرر uh, tradition حديث يعني فسر الحديث المتواتر بأنه الحديث Uh, الادائم التكرر دائم التكرر هكذا uh, الذي يرويلي طبعا يأتي مع نتاريخ الحديث الحديث آحاد tradition solitary يعني uh, حديث uh, آحاد الحديث المتواتر continuously recurrent tradition معنى الحديث المتواتر the meaning of continuously recurrent tradition هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صول الثلاثة الاولى جمع يمتنع في العادة سواء على الكذب معنى الحديث المتواتر a tradition narrated by an indefinite, يعني الحديث المروي narrated, يعني مروي uh, بواسطة indefinite, يعني عدد لا نهائي عدد لا نهائي من الناس From the Prophet منا Nabi, Peace be upon him عليه الصلاة والله عليه In the first three generations Following the advent Of Islam في العصور الثلاثة الأولى uh, التي تلت ظهور الإسلام And related in such و... uh, هذي هذي هؤل... هذي بطريقة, uh, Such a way As to preclude the possibility of their agreement to perpetuate a lie, يعني uh, وهذا ال الاتصال uh, معمول بطريقة تمنع, preclude, يمنع preclude يمنع preclude احتمال اتفاقهم على uh, uh, يعني uh, على أن يكذبو perpetuate يعني على أن يقوّر الكذب أو يعمل الكذب. نعم. يعني أنا أحاول أن أترجم كلمة كلمة وإن كانت ترجمة حرفية خطأ لكن أعمل أفعل هذا حتى يفهم الطالب يعني كل كلمة في السياق. نعم. لا أحاول أن يعني أتجاوز بعض الكلمات وقد يعني لا تكون الترجمة أحياناً. يعني مكتملة يعني قد إن ال قد إن ال الذي ترجم لا عارف أنه هو المؤلف أم ساعده أحد نعم أحيانا لا يعني يترجم ترجمة كافية نعم أو, أو أو أو تكون الترجمة أكثر من الكلام العربي أو العكس طيب أقسام الحديث المتواتر types of continuously recurrent tradition متواتر بالله continuously recurrent wording متواتر بالمعنى كن uh, كنتينيوسلي كلمات او لفظ مين يعني معنى uh, طيب نذهب الى الحديث الاحاد uh, uh, اغلب المصطلحات او الكلمات التي في معنى المتواكر باللفظ ومعنى المتواكر بالمعنى قد مرس معنا فلذلك, uh, يعني uh, اقفز او uh, اتجاوز الى آه موضوع آخر مثلا ما يعني مرة معنا طيل اقسام الحديث الاحاد مثلا الحديث المشهور the will known tradition will known يعني مشهور او famous famous ممكن برضها تأتي بمعنى مشهور الحديث العزيز the strong tradition فصر العزيز هنا بالقوة بعزة القوة الحديث العزيز قال the strong يعني قوي الحديث الغريب the strange, strange يعني غريب strange tradition يعني غريب غريب uh, بعدين تحدث عن معني الحديث العزيز uh, a tradition that has a minimum of two transmitters at every level الراوي, uh, يسمى transmitter ممكن يسمى narrator narrator يعني راوي وtransmitter يعني ناقل في الحقيقة المعنى الحرفي لكلمة transmitter يعني ناقل transmit يعني ينقل أظن transmit يعني ينقل. transmit يعني ينقل أو transfer فtransmitter يعني الناقل المعني الحرفي بكلمة transmitter يعني الناقل، لكن قد تطلق على الراعي كذلك. فقال معنى الحديث الغريب مثلا a single transmitter حتى ولو كان في طبقة من الطبقات. نعم النقل طيب. أقسام الحديث الغريب حديث غريب مطلق؟ مطلق معناها Absolute ومنذلك نجد كلمة Absolute في أول جملة Absolute Single Strange Tradition حديث غريب نسبي نسبي relative Relative Single Strange Tradition طيب أقسام الحديث من حيث القبول والرد طيب أقسام الحديث من حيث القبول والرد في صفحة 24 Uh, types of tradition based on acceptance and rejection. acceptance يعني قبول، rejection يعني رد. to accept يعني يقبل، to reject يعني يرفض. او يرد. نه. فا acceptance ال منها. acceptance يعني قبول، rejection يعني رد. او رفض. طيب. حال حديث صحيح Authentic tradition، أصيل، أصيل يعني أصلي، وقد يعني كمان بعض المصادر الأجنبية تفس... تترجم خليط الصحيح بكلمة sound، sound تعرف إذا كنت الأخ الكريم تعرف كلمة sound تعني صوت، طيب لكنها كذلك تعني قوي متماسك سليم sound تعني سليم سليم ما في أي يعني عيب ما في أي خدش ما في أي شيء نعم يقصد بها الصحيح فإما أن تترجم كلمة صحيح إلى authentic أو تترجم إلى كلمة sound كلاهما صحيح بعض المصادر كما ذكرت لك تذكر كلمة sound بدل authentic حديث حسن fair tradition fair معناها لا هو ممتاز ولا هو سيء هذا معنى كلمة fair في التقييم مثلا إذا يعني بعض التقييمات يقول لك مثلا fair fair يعني حديث لا متوسط طيب not يعني لا هو بالقوي ولا هو بالضعيف weak weak weak tradition يعني ضعيف حديث ضعيف weak يعني ضعيف طيب not طبعاً بخلاف كلمة weak بمعنى أسبوع مثلا ویک هناك w e a k معناها ضعيف w e e k معناها اسبوع اللفظ واحد ال pronunciation او التلفظ واحد week week فلاهما week طيب uh, معنى الحديث الصحيح هو متصل سننه بالعدل الضابط عن العدل الضابط من اوله الى انتهائه من غير شذوذ ولا عله the one which has a continuous chain سلسله او سنده متصل، می‌آید uh, من uh, يعني, uh, فقات, uh, trustworthy narrators، فقات, uh, narrating the from trust،, trust another trustworth uh, trustworthy narrators، یعنی uh, عدول روات عدول عن عدول which is found to be free from any irregularities or defects والذي يكون خاليا من اي شذوذ او عيب ديفكت يعني الا عيب لا irregularities يعني شذوذ عندنا كلمه Uh, regular regular يعني معتاد يعني عادي أتيادي irregular irregular يعني شاذ العكس يعني غير معتاد uh, regularity يعني أتيات irregular irregularity يعني شذو <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> أو غير معتاد uh, شروط الحديث الصحيح اتصال السند تقولنا هذه أن يكون ضواته عدولاً يكون ضواته كل هذه الكلمات تقدمت مع أنواع الحليظ الصحيح Authentic by itself صحيح لذاته Authentic by external considerations صحيح باعتبار خارجي. يعني Consideration يعني uh, اعتبار Consideration Consideration يعني اعتبار صحيح لا مانا حديث الحسن مانا حديث الحسن هو ما اتصل سنده بالعدل الضابط ضبطا غير تام ماهو زي الحديث الصحيح ضبط تام نعم. من اوله الى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا uh, the made up of trustworthy narrators and who's accuracy accuracy يعني يعني ال ال او الدقه All right. uh, whose accuracy is inferior الذي هو ضبطه اقل inferior inferior, inferior Uh, inferior يعني شيء أدنى الضبط هنا أو الدقة accuracy is found to be uh, uh, and whose accuracy والذي uh, دقته is inferior يعني أدنى أدنى طبعا بالمقارنة إلى الحديث الصحيح but is found to be free from any irregularities or defects لكن كذلك هو سالم أو ليس فيه شرود ولا أيل ولا عيب. نعم. وشروط الحديث الحسن هي نفس الكلمات التي تكررت معنا في التعريف. طيب. الحديث الضعيف في صفحة 26 معنى الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفة الحديث الصحيح والحديث الحسن. whatever is sort of the level of the authentic tradition and the level of the fair tradition. هو اقل من مستوى او درجه الحديث الصحيح واقل من مستوى او درجة الحديث الحسن العمل بالحديث البعيف, ruling on weak tradition یعنی الحكم في الحديث الضعيف هناك اختلاف بين العلماء حول العمل بالحديث الضعيف لكن لكن كثير من العلماء يرى العمل به في فضائل الأعمال وليس في العقائد والاحكام ممتاز خلينا نشوف الترجمه كيس مضت قال scholar يعني علماء scholar يعني عالم scholars يعني علماء scholar differ differ يعني to differ یعنی اختلاف، طیب، یعنی اختلاف. Scholars differed، یعنی علماء اختلاف او. Scholars scholars مهمه، یعنی به او يتعلق بي كذا. regarding مثلا تحدثني عن الموضوع أو تكتب لي يعني رساله او شيء اجي واقول لك مثلا regarding your email بخصوص ايميلك أو فيما يتعلق بايميلك مثلا regarding معناها بخصوص بخصوص كذا نعم scholars differed regarding the use of weak tradition العلماء اختلفوا فيما يتعلق أو بخصوص استعمال الحديث الضعيف The majority, majority, majority, يعني الغالبية. The majority الغالبية, عكسها, minority, minority, يعني الأقلية. Majority أغلبية, minority أقلية. The majority, الأكثر, permitted its application. Permit, to permit, to permit, يعني يسمح. Permitted, يعني سمحوا. سمحوا its application application يعني تطبيق تطبيق يعني سمحوا بتطبيقه uh, for لفضائل uh, meritorious, le, uh, uh, meritorious. Deed. Deed يعني الأعمال الصالحة ديد في ال ال ال المصطلحات الدينية الغربية معناها الأعمال الصالحة Good. دائماً إذا عبارة good يعني الأعمال الصالحة أو uh, merit. merit يعني uh, merit يعني شيء uh, فاضل يعني أعمال فضائل فضائل الأعمال meritorious merit يعني فاضل نعم meritorious deeds not pertaining to creeds and legal rulings. not pertaining يعني لا تتعلق ب يعني عقائد legal ruling يعني الاحكام legal rulings بالS, rulings يعني الاحكام rule to rule, بالانجليزي, to rule يعني يحكم ruling يعني احكام أنواع الحديث الضعيف المعلق The suspended Suspended Suspend يعني Suspend يعني يعلق Suspended يعني معلق المرسل The incomplete Incomplete في الحقيقة ليست ترجمة حرسية للمرسل لكننا ترجمة بالمعنى Incomplete Complete معناها كامل ولكن هذه الكلمة تعرفها أخي الكريم complete يعني كامل incomplete معناها غير كامل فطبعا هذه ترجمة بالمعنى لأن الحديث المرسل هو ما يروي الراوي يعني من غير الصحابة من غير زمن النبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد أرسله أرسله إلى النبي مع سقوط الصحابي الذي أوصله إليه فهذا هو الحديث المرسل. وعندنا تعريفه في 27 قال هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي فيعلم من هذا أن قوله incomplete ما هي ترجمة حرفية لكلمة مثلا مرسل أو إرسال الإرسال بالإنجليزي sin to sin to تو أو to, uh, uh, to patch طيب patch برضه يأتي بمعنى آآ آآ يعني إرسال طيب هذه إرسال نعم خليني أتأكد فقط patch ولا deep patch نعم deep patch يعني يأتي بمعنى إرسال نعم deep patch طيب على كل حال فقوله incomplete يعني معناها الحديث غير الكامل وهي ترجمة يعني بالمعنى لأن الحديث المرسل هذه هي صفته هو فعلا حديث يعني غير كامل لم آه يعني آه لم تكتمل سلسلة الرواتب فيه حيث إن التابعي يرسله يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إفقات الصحابي فهو فعلًا غير كامل على كل حال فسماه incomplete the broken mhm mm ما ان المنقطع يعني كلمه منقطع ان لا كلمه كنكت مثلا يعني متصل this أو, او او كلمه مثلا مثلا كلمه connected يعني متصل طيب uh, this connected انا في رايي انها ترجمه يعني افضل لكلمه المنقطع من broken بروكن يعني مكسور بريك تو تعرف كلمه to break يعني اي uh, يكسر Broken. طيب. Broken يعني مكسور. ف يعني ليست ترجمة دقيقة بالتأكيد. لكن يعني المطلوب ما هو في الكتاب حتى لا أشق عليكم. طيب. لكن أنا يعني من واجبي العلم أن أبين إذا في ملاحظات أو أخطاء. طيب. المقطع قال the broken. المعضل the double break طبعا هذه مرة ثانية ترجمة بالمعنى لأن المعضل فيه إسقاطان في سلسة الرواف لذلك سنتصني معضل فيقول إذا كان المقطع فيه إسقاط واحد فسمينا بروكن، فالمعضل فيه إسقاطان فيصير double بريك يعني فيه إسقاطان <تصفيق> فيه كسران المدلة the counterfeit عندنا كلمة counterfeit معناها مزور مزور مثلاً البضاعة عندما يكون أحد يبيع مثلاً بضاعة تقليد غير أصلي يقال أن هذه البضاعة counterfitted counterfitted يعني مزورة أو مقلدة طيب ليست أصليه فهذا يعني اشتقاق الكلمة المعلل the defective defective يعني فيه علة فيه يعني خلل المضطرب the conflicted conflict الحقيقة يعني متناقض conflict الكلمة معناته conflict يعني يناقض أو uh, يعارض المقلوب the reverse ممتاز reverse باللغة المقببة لأن reverse معناها يعيد الشيء بالعكس الشاذ the abnormal عندنا كلمة normal معناها عادي abnormal abnormal يعني شيء غير عادي عندنا مثلا كلمة uh, uh, normal يعني عادي abnormal يعني غير عادي المنكر المُنكر قال هو the rejected rejected يعني مرفوض أو مردود لأن reject كما قلت لك آه يعني آه في وقت سابق أنها معناها يرفض فيعني ترجمة ذلك يعني عليها مناخة المتروك discarded ممتاز هذه ترجمة طيبة to discard something يعني عندما يقال uh to discard مثلا discard يعني يهمل أو يترك طيب فإذا قلنا المتروك discarded تكون الترجمة يعني قريبة إلى المعنى المطلوب. بعدين عندنا التعاريف التعاريف طبعا يعني مرّت مع الكلمات فهي كل نفس يعني الكلمات ما عدا بإضافة طبعا كلمات قد أخذناها في أول الفصل مثل narrating narration chain آه مثلاً لا كل كلمات مرت معنا لا. مع طيب لا تلبس نعم طيب معنى الحديث مثلا نأتي عن معنى الحديث المعلق نأخذها يعني بشكل نستعرضها إن شاء الله نحاول أن نمر عليها جميعا Uh, هو الحديث الذي سقط من إسناده قال معنى الحديث المعلق هو الحديث الذي سقط من إسناده راو واحد أو أكثر من أول سنة The tradition in which the beginning of its chain of narration has one or more consecutive narrators deleted consecutive يعني uh, متتابع طيب consecutive consecutive consecutive consecutive يعني متتابع يعني وراء بعض ااا uh, طيب فيكون الإسقاط هنا قال has one or more consecutive narrators deleted يعني إما واحد أو ااا أكثر من راوين متتابعين uh, deleted يعني uh, uh, مسقطين مصفطين أو ممسوحين نعم وعليكم السلام والرحمة الله وبركاته طيب معنى الحديث النورثال the meaning of the incomplete tradition, هو الذي رفعه هذا رو... يعني في وقت انواع الحديث المرسل مرسل ظاهر, ظاهر obvious obvious ظاهر obvious ظاهر ها... ما ما في الله وقت تأتي أو تستمع لها مسجلة يعني يسر, يسر من وجود أي أخ منكم وكلكم معذورون إن شاء الله ومقدرون طيب obvious يعني ظاهر واضح خفي the hidden طبعا نعرف أن تتعل hide to hide نعم to hide يعني يخبئ أو يختبئ أو يخفي طيب hidden يعني مخفي أو خفي the hidden incomplete على كل حال. ننتقل إلى الحديث. ما أبغى أمر عليها كلها لكن أمر على بعضها لأنها عددها كثير. انتهىنا من المرسل تحدثنا عن incomplete. م -م. طيب معنى الحديث المقطع مثلا في 28 هو الحديث الذي سقط من اسناده راو قبل الصحابي او ذكر فيه رجل مجهول في تراديشن يعني يلغي يحذف طيب. Uh, يسقط to omit. طيب. uh so uh you the tradition in which one of its narrators had been omitted yani al hadith min in the chain before the companion, الصحابي, or one of its narrators was ambiguous. ال ambiguos ambiguos طبعا معناها مبهم طبعا المصدر منها ambiguity ambiguity يعني إبهام نعم يعني إبهام ambiguity يعني إبهام طيب وambiguous يعني مبهم طيب الحريف اللعبال the meaning of the double break tradition هو الحديث الذي سقط من إسنا في أي موضوع كان ضاويان فأكثر على التوالي. طيب بعد كل كلمات مرت معنا أنا أحاول كما ذكرت لي الذي كان معي الأخ عبد الرحمن من أول الفضرة أحاول أن أمر على التعريف التي فيها كلمات جديدة أما إذا كانت الكلمات مكررة فإني أمر على التعريف يعني أو كما يقال يعني أقص على التعريف إلى ما فيه کلمات جديده مثلا لكن الذي فيه کلمات مكرره لا فائده يعني كبيره من تكرار ما قد يعني خد تائم دين الوقت طيب معنى الحديث المدلس The meaning of the counterfeit tradition Counterfeit قلت لكم او للاخ الذي كان معي ان counterfeit معناه المقلد او المعيد نعم اخفاء عيب في الحديث من أجل اظهار مظهر الصحيح hiding a defect in traditions in قلت to appear sound shaykh akram al-ahmad al-rahman qultu lak fi al-awwal anna kalimat sound ta'ni sahih na'm mithl authentic qul al-aan istabdil kalimat authentic al-sahih bi kalimat sound wa kila بترجم كلمة الحديث الصحيح إلى sound uh, tradition أو sound hadith أنواع التدليس uh, التدليس الشيوخ counterfeit of the chain of transmitters counterfeit of the teachers أي teachers يعني الشيوخ المعلمين طيب uh, ننتقل إلى الحديث الموضوع مثلا uh, fabricated fabricate to fabricate يعني يختلق شيء مختلق كما قال الناظم في البيطونية بيطونية منظومة أرجوزة في المصديق الحديث قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع يقول الك... والكذب, المصطلح والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك الموضوع هذا هو تعريف الحديث الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله ففابريكييت يعني يختلق يعني مختلق فابريكييتد بإضافة بآ الاي دي يكون المفعول اسم المفعول باسيف فويس كما يقال باسيف باسيف فويس يعني اسم الـ الـ الشخص الثالث المفاعل Uh, الحديث الموضوع fabricated fabricated tradition معنى الحديث الموضوع هو ما نصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختذاقا وكذبا a lie a lie يعني كذبة كذبة كذبة أو كذبة lie attributed to the prophet كذبة uh, يعني attributed منصوبة attribute, attribute يعني ينسب attributed يعني منصوبة كذبة منسوبة إلى النبي peace be upon him أسباب الوضع هذه يعني كلمات أو مصطلحات جميلة الاختلافات السياسية political differences طيب أعداء الإسلام enemies of Islam هو عارفين enemy يعني عدو صح تعرفون هذه الكلمة enemy نعم enemy enemy تعرفون هذه الكلمة enemy يعني عدو كذلك ومنذ تلك كلمة فو فو كذلك عدو فو طيب إنمي يعني عدو فو يعني عدو كذلك طيب التفرقة العنصرية والتعصب للقبيلة والبلد والإمام nationalism racism ethnocentrism طبعا لما نضيف اللحظة اسم إسم هذه تعطينا Uh, هذه اللحقة دائما uh, يعني تضاف الى الايدولوجيات الى الافكار الى العقائد والافكار الفلسفية لما يقول ناشنالزم ناشنالزم يعني uh, تعصب للجنسية تعصب للعنصر ناشنالزم ريسزم تعصب للعرق لأن كلمة ريس معناها عرق ريس يعني عرقية فاكشنالزم uh, معناها التعصب للطائفة لأنه عندنا كلمة faction، faction معناها طائفة، طيب أو آه يعني آه مجموعة القصاصوم اللي يسموهم القصاصين يسمون في أدبيات التاريخ الإسلامي story tellers، story tellers, story tellers story معناها قصة كما تعلمون tell يعني يخبر طيب طيب يعني مخبر يعني الذي يخبر طيب فعندنا story teller التركيبة كلها على بعضها يعني المخبر بالقصة يعني القصاصون بالعربية الرغبة في الخير مع الجهل بالدين the desire desire يعني رغبة desire desire يعني رغبة the desire to do good but with ignorance of religion the desire to do good لا يعني الغضب في عمل الطيب لكن مع ignorance ignorance ignorance يعني جهل to ignore ignore يعني يتجاهل ignore يعني يتجاهل ignorance يعني جهل ignorance يعني الجهل ضد العلم وهو education يعني ignorance versus education احط versus the يعني کلمه ضد كلمه يعني معنى آآ آآ على جهل, education يعني تعلم او علم. نعم. ليس science. Science يعني معناها العلم التجريبي. لكن education معناها التعلم لأنه يعني عكس كلمه ignorance وهو الجهل. نعم. Versus, versus, versus يعني نعم. وverse طبعاً كمان مرت علينا بمعنى آية. Mm -hmm. طيب. Uh, الخلافات المذهبية والكلامية. philosophical and التقرب من الحكام complimenting, complimenting compliment, compliment ما تقرب. Compliment معناها مجاملة. to تجامل uh, أحد. هذا ده يعني يجامل فهذه تكون مجاملة الفكام تحول العبارات الرسينه الى احاديث wise saying becoming traditions wise يعني حكيم يعني saying أقوال, اقوال حكيمه تتحول becoming traditions تتحول الى احاديث طيب. طرق التعرف على الوضع اعتراس الراوي بكاذبه confession uh, confess يعني يعترف confession يعني اعتراف طيب confession of the fabricator himself يعني اعتراف ان او الكذاب نفسه يعني نفس التعرف على الوضع بان الراوي الكاذب نفسه او المختلق للحديث يقول يذكر هذا يذكر انه يعني قد صنع أهالة وهذا وقع من بعض الرواة الكذابين طيب وجود قلينا تقوم مقام اعتراف بالوضع كأن يروي عن شيخ لم يلقه indirect confession as in the case of narrating from a teacher who did not meet him indirect confession يعني اعتراف غير مباشر عندنا كلمة uh, direct direct direct طبعا نحن هنا كثير من نطقها direct طيب لكن يعني بالإنجليزي الأمريكي نطق direct direct يمكن direct ما يعني ما يعني يمكن أن تعرفون النطق بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة بين كندا بين أستراليا كلها لدول ناطقة بالإنجليزية والنطق يختلف بينها لكن في الولايات المتحدة ينطقونها direct و indirect يعني غير مباشر إذا كانت Direct مباشر Indirect يعني غير مباشر منها كذلك كلمة uh, Director Director يعني المدير ما هي Director Director طيب. على كل حال سواء نفقناها Director أو Director ما في مشكلة طيب. Indirect Confession يعني اعتراف غير مباشر as in the case of narrating from a teacher مثل مثلا في حالة الرواية عن معلم أو شيء who did not meet him meet يعني يلتقي يعني الذي لم يلتقي هذا الراوي طيب أن يتفرد راوي معروف بالكذب برواية حديث ولا يرويه ثقة غيره. يتفرد راوي معروف بالكذب. narrating a tradition from a well-known liar. عندنا كلمة lie معناها كذبة كذبة وعندنا كلمة liar يعني كاذب أو كذاب. a well-known مشهور رجل أو راوي مشهور بالكذب كذاب liar alone alone يعني لوحده فقط ما يتفرد بهذا and no reliable narrator's narrative صحيح ولم reliable يعني موثوقين أو يعتمد عليهم هذا معنى الحركة المعنى, المعنى الحركة بكلمة reliable to rely يعني يعتمد reliable يعني يعتمد على على شيء هذا شيء يعتمد عليه، and no narrated, narrated يعني ولم يروي هذا الحديث رواة آخرون موثوقون. ركّاكت ما يقصد من حال الراوي كأن يروي شيعي معروف بمغالاته حتى حتى بالعربي هذه خطأ بمغاض. ناته بعد اللام في الف بمغالاته في التعصب حديثا في فضائل اهل البيت. Uh, circumstantial factors circumstance, cir uh, circumstance يعني ظروف circumstance يعني ظرف. طيب, circum uh, circumstantial يعني ظرفی، uh, یعنی عوامل ظرفیه، factor, فاکتور، uh, circumstantial factors about the narrator، عوامل معينة, uh, حول as in، as، as, مثل, as in the case where the narrator is extreme Shia. Uh, أذ مثل حالة ما إذا كان الراوي extreme extreme يعني متطرف يعني متطرف يعني مغال متطرف extreme لذلك المتطرفون أو الإرهابيون أو كذا يسمون extremists extremists طيب extremists يعني متطرفون طيب أو مغالون Extreme Shia, يعني شيعة شيعة هكذا تكتب شيعة uh, يعني شيعي. Uh, And the tradition he is narrating is about the virtues of the Prophet's house. What the رواية our حديث الذي يروي هو عن فضائل. Virtue. Virtue يعني فضيلة. Their shoes, يعني فضائل. also profits house قالوا النبي صلى الله عليه اهل منزل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ا يعني فكرت لاني افكر في profits هاوس قالوا النبي كان يعني ممكن يكون بدل اهل يقول اهل البيت يعني إما ان يقول the people of house او يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً Uh, the relatives مثلاً. Latin, Lincoln, house, <التفق> ألفاغ الحديث لکن The words of the tradition are grammatically weak. Grammatically، grammar. grammar grammar. يعني نحو، أو يعني قواعد، قواعد اللغة. Grammar. Grammatically يعني, يعني من حيث هذه الألفاظ ضعيفة ويك يعني ضعيف فساد معنى الحديث حديث The meaning of the tradition is invalid Invalid طبعا تلمت valid يعني يعني uh, valid يعني إيش بالعربي يعني uh, صحيح valid يعني ساري ساري valid يعني شيء ساري يعني مثلا license رخصة الرخصة مثلا هل هي valid ولا invalid اقول والله الرخصة القيادة مثلا حقتي valid valid يعني ثارية المفعول طيب invalid يعني خلاص منتهية نعم فinvalid the, the meaning of the tradition is invalid يعني غير غير ساري غير صحيح نعم يعبر بها عن الصحة وأن طيب اَنْ يُناقض الحديث نص الكتاب او سنة المتواترة او الإجماع The tradition contradicts Contradict con Contradict. يعني يُعارب con tra Right? يُعارب يعني يُناقض او يُعارب uh, The obvious meaning of the Qur'an المعنى الواضح من معاني القرآن Or the recurrent tradition او uh, ترجمنا uh, uh, uh, uh, uh, الحديث المتواتن الى the current tradition of the Prophet or the Consensus Consensus Consensus يعني ايش؟ ما معنى Consensus؟ يعني اجماع Consensus يعني اجماع طيب so, الاجماع The Consensus of the Muslim Scholars ما معنى Scholars؟ الأخ عبد الرحمن اللي كان معايا من أول Scholar يعني إيش؟ طيب Scholar يعني لا Scholar عليك سند هي chain يعني سلسلة أو سند لكن Scholar هي علماء Scholar يعني عالم Scholar يعني علماء أو إجماع العلماء العلماء المسلمين طبعا كما قلت لكم وأكرر مرة ثانية يعني في النص العربي لا ينجد إجماع العلماء مكتوب الإجماع فقط لكن الإنجليزي ترجمة زادت كلمة إجماع علماء المسلمين طيب فيعني أنا لو كنت مكان المؤلف لا اتزمت بالنص الوارد بالعربية يعني حتى يكون ايسر في المقابلة بين الكلمات نعم ففي العربي ما ذكر كلمة اجماع علماء المسلمين ما ذكر كلمة علماء المسلمين فقط ذكر الاجماع لكن المعنى صحيح نعم لكن قد يعني يحدث بعض ال confusion يعني بعض confusion يعني النخبطة أو الاضطراب عند الطالب confusion confusion يعني افترض طيب. حديث مرفوع Elevated Elevated يعني يرفع لذلك المصعد مثلا اسمه إيش اسمه Elevator لأنه يرفع الناس Elevated يعني مرفوع. This continue عندنا كلمة continue continue يعني يستمر continued يعني مستمر ديس كونتينيو يعني غير مستمر يعني مقطوع يقطع فحديث الموقوف يعني ديس كونتينيود حديث مقطوع انتربتد انتربت Interrupt يعني يقاطع Interrupt. Interrupt. Inter... Interrupt. No. يعني يقاطع انتربتد يعني مقتور معنى الحديث المرفوع الموقوف المقتور يعني كلمات كلها تكررت معنا. علوم الحديث علم رجال الحديث The science of narrators of the tradition علم غريب الحديث غريب strange كلمة غريب strange مختلف diverse علم علل defective defect مثلا هي العلل ناسخ الحديث المرمع على كلمة النص Abrogation, Abrogation. نعم أحاول أم أمر على الكلمات التي لم نأخذها علم رجال الحديث علم تاريخ رواة تاريخ هستوري مثلا معروفة لكم الجرح والتعديل uh, Invalidation يعني جرح and re uh, rectification rectification يعني تعديل rectify rectify فی رکتیفای، یعنی تعدیل. تورکتیفای، رکتیفیکیشن، یعنی تعادیت. و این موجود فی قانون، العقود مثلاً، فی ال ال، فی الحقوق، یا فی القانون. طیح. علم تعریف قوانین، علم جریس تعادیل، یعنی کل ها کلمات نبض معنی. آکورسی مثلاً، آکورسی، آکورسی، معناها دقه او ضبط. طيب في صفحة 32 عند الجرف معنى الجرف الطاعن في الراوي بما يسلب عدالته او ضبطه in impeaching. يعني in -peaching. In -peaching. طيب. يعني طاعن. The narrator which denied his integrity Integrity Integrity يعني استقامة استقامة او عدالة in Integrity طيب. Integrity يعني استقامة او عدالة كذلك كذلك لا لا integrity يعني استقامة صحيح صحيح هذه الثانية كنت أقول dignity dignity dignity يعني كرامة dignity يعني كرامة لكن integrity يعني استقامة أو عدالة الفيسب trans trans trans الجهاله ignorance شايفين الجهاله ignorance اخر صفحه 32 الجهل او الجهاله ignorance البدعه innovation طبعا كلمه uh, to uh, innovate يعني يخترع يبتدع uh, يعني يخترع innovation innovation يعني شيء مخترع يعني شيء مبتدع they turn يعني مخترع المخترع يقال له innovator طيب طبعا جذر الكلمة هذه Nova. Nova في اللاتينية تعني جديد كلمة new بالانجليزي تعني جديد هي في الحقيقة يعني مأخوذة من الجذر اللاتيني Nova Nova يعني جديد فكلمة uh, innovate innovation innovator طيب كلها أنا من كلمة أو من الجذر اللاتيني نوفا طيب وعندنا كلمة الإبداع اللي هي آآ آآ innovation. وعندنا كلمة إبداع اللي هي إيش أه and in front of one and so creativity like i creativity to be creative not equivalent and مبدع طيب عدم المرونه مش behave behave يعني معناها بي uh, معناها سلوك تصرف مش بيه يعني سوء سلوك عدم مروءه يعني تترجم جيدة ما سوء تو يعني شن يعني حفظ مس ميمورايزيشن يعني سو حفظ مس لي ميمورايزيشن يعني سو الحفظ ميمورايزيشن طيب اا uh, سوش الغلط اكستريم ايررز ايررز طبعا ايرر تو ايرر تو ايرر يعني يخطئ یعنی غلطي يغلط او يغلط تو ايرر error يعني خطأ error يعني خطأ extreme error extreme يعني شيء كما قلت لكم متطرف جدا شديد نعم ف extreme errors يعني غلط فاحش نعم فحش الغفلة extreme negligence to neglect مثلا السؤال neglect neglect صحيح to neglect طيب. Neglect يعني يتجاهل Neglect يتجاهل Negligence يعني إهمال تأتي Negligence بمعنى إهمال Negligence يعني إهمال أو هنا فسر الغفلة ب Negligence الوهم Illusion هذه الثلاثة الألفات في الأول ليست كلها هذه I-L-L Illusion. Illusion يعني وهم Illusion يعني وهم Illusion مخالفة التقاط Contradicting Contradicting the reliable narrators كما قلت لكم Contra. Contradict يعني يناقض أو يخالف uh, Contradicting يعني مخالفة معنى التعديل الحكم على العربي الطيب يعني كل كلمات مدرسة عالم describing يعني يصف الأمانة في الحكم منهج العلماء في الجرشف التعديل الأمانة في الحكم honesty honesty يعني صدق أو أمانة الأمانة في الحقيقة faithfulness الأمانة faithfulness هذه كلمة الأمانة faithfulness لكن honesty معناها الصدق أكثر لكن قد تأتي بمعنى الأمان لا بأس يعني honesty in declaring the judgment declaring يعني إعلان to declare يعني يعلن in declaring the judgment judgment يعني حكم judge طبعا إن الفعل to judge to judge يعني uh, uh, يحكم uh, يحكم عندنا مثلاً القاضي يسمى بالإنجليزية judge judge يعني قاضي judge judgment طيب يعني الحكم، الأمانة في الحكم honesty in declaring the judgment الأمانة في إعلان الحكم يعني هذه ترجمة الإنجليزية تزيد بكلمة إعلان في إعلان الحكم طيب الدقة والنزاهة accuracy in impartiality impartiality impartiality یعنی الحيادیا الحيادیا impartiality طیب عدم الميلان على طرف لون آخر accuracy طبعا معناها دقیق accuracy يعني طبعا ال ال منها اسم اسم او صفح الاجتكوش accurate یعنی uh, دقیق الادب في الجرح observing politeness in invalidation process سید observing یعنی uh, مراقبت مراقبت او التزام polite polite یعنی مؤدب اقل مؤدب politeness يعني أدب مم. الإجمال في التعديل والتفصيل في التجريح in طيب علم مختلف الحديث معنى علم مختلف الحديث هو علم من الحق الأحاديث تبدو متعاربة في ظاهرها في سبحة 34 من أجل التوفيق أو الترجيح بينها يعني هذه كلها كمان في ماكمرة ثانية contradictory يعني متعددة. to reconcile reconcile للتوفيق reconcile يعني للتوفيق بين الأشياء المختلفة. to reconcile between them all to surpass surpass يعني الترجيح. Uh, one over the other to surpass one over dollars surpass and hadi yaani نعم <تصفيق> لا ليس نعم بالله نشيك الكلمة سبحانه لكنها قريبة من ذلك أنا كم خلطي قلة الاستشدام أحيانا تجعل الإنسان ينسى الكلمات طيب مرة معنا الأسباب الصفية hidden <هدن> causes <كوز> يعني سبب نعم يعني هذه كل كلمات مرت معنا علم الناسخ والمنسوخ Abrogation Abrogated Abrogating كل هذه كلمات مرت معنا طيب. بعدين عندنا Practical text طيب تدوير الحديث أسباب كلنا بالكتابة في هذا سوخينا نمشي إلى أو نذهب إلى Activity Activity نحل بعض التمارين و نختم بهذا لدرس اليوم طيب activity يقول السؤال الاول Translate the following terms into English. طيب. ما شاء الله أصبح الآن ترجم المصطلحات التالية الى الانجليزيه صحيح الاسناد ما هو ما صحيح الاسناد تكتبون لي في البورد أو في التشات ما معنى صحيح الإثنان يعني ما هو الحديث الصحيح ما هو الحديث الصحيح ما هي كرجمة الحديث الصحيح إما أن تكون كلمة ها تعرفون ألا لا إما أن تكون كلمة authentic أو كلمة sound بمعنى صحيح الإثنان change change صحيح الإسناد صحيح sound chain أو authentic authentic chain صحيح حسن صحيح مثلا حسن fair fair معناها حسن صحيح معناها sound أو authentic كما تحدد الضبط ما هي كلمة الضبط؟ تعرفون طيب اين نجد كلمة انضبط هل تعرفون يا جماعة الاخ طيب حسن او الاخ والاخ عبد الرحمن كان معنا من البداية لكن معله قد يعني تعرف يا أخي الكريم الضبط ما هو الضبط ما ماشاء الله ممتاز أكورسي أكورسي يعني مضبوط لكن أكورسي يعني الضبط يعني الدقة أو الضبط كريم؟ نعم أكورسي حقاً سي، حقاً السند. قلت هلا كنت. مرة. تعرفون السند. السند. ما هي كلمة السند؟ المزيج. طيب. Chain. Chain يعني سند. Metal. ما هو المتن؟ Metal. Text. Text هو المتن. دعونا نتأكد من أنه ترجمة كلمة دا... نعم text في صفحة 29 مثلاً صفحة 29 معنى الحديث المقلوب قال الذي دخله القلب في مثله أو سنده آخر كلمة في الترجمة الإنجليزية chain or test تکس، یعنی سنگلهی، یا متن. فرست نترجم. فا متن از بی تکس. سعی. ترجمه دفعه دفعه دفعه دفعه دفعه دفعه اسك تعرفون عدل ما شاء الله ممتاز يعني عدل طيب شيء يوصل بين شيء سأحاول أن أجدد فيما استخدمه المؤلف. preferable conjecture. طيب على كل حال. divine inspiration. Divine Inspiration Inspiration يعنی الهام خیب Divine يعنی الهی يعنی یکون الهاما الهیان معاق الهاما الهیان Divine Inspiration خیب Divine Inspiration وقلی اکنید الحدیث الشاق ويكون هذا في تعيث الحديث الشاذ يؤذل inspiration يعني إلهام الوحي revelation. revelation يعني معناها وحي لكن هذه inspiration inspiration يعني إلهام then no. uh, spec uh, speculate it knowledge speculative knowledge non minus speculative knowledge non speculate non minus speculate no but not non have it kidding speculate no, speculate. no. ما مع speculation؟ يعني تأمل؟ آآ آآ المعرفة عن التأملية لا هذيك caliph هذيك الكلمة التي برد معناها كخليفة caliph يعني خليفة طيب طيب بعدين عندنا نحل مثلا خلينا ندور للسؤال رقم ثلاثة طيب لأنه يعني ولن نحل اثنين اثنین مثلاً choose the correct answers the elevated tradition is elevated ما معنه elevated ما معنه elevated من مرخوله من کلمه elevator نصعد elevated يعني ايوه elevator نصعد لكن elevated tradition الحديث ال elevated ما هو الحديث الـ elevated right. okay. المرفوع ممتاز وما هو الحديث المرفوع في صفحه 31 The tradition that was traced to the Prophet, whether saying, or action, or silent assertion, or description. Even right? more, that was traced to the Prophet. B. Right? B. Reasons for fabrication. Asbab al-wadah. Fabrication al-wadah. Isha asbab al-wadah. لذا بیایم به موضوع. اول به موضوع می‌رسیم. اول به موضوع می‌رسیم. اول به موضوع می‌رسیم. اول به موضوع می‌رسیم. اول به موضوع the right اول hmm? tradition الترجمة الصحيحة ل ريسترن تراديشن هي ايش هي الحديث الممتاز ما شاء الله سي الحديث العزيز صحيح سي طيب نحل نحل السؤال الأخير ب ما أعرف ليش لخبطت الارقام الاحرف هنا دي دي بي, بي سي اي ما أعرف ليش كده على كل شيء Uh, most meaning, the most recurrent meaning, what is recurrent meaning? Is, it? It is, is, is, is, is, is what? is the word? Synonymous the meaning. Recurrent meaning the divine tradition. Divine tradition. What is divine tradition? ما هو ممتاز خمسة الحديث القدسى. Like the واحد المرسل خفي ما شاء الله ظاهر يا شيخ أنك جاكي من ورانا كما يخال. طيب. By external ما معنى By external طيب ما معنى authentic by external considerations؟ يعني صحيح مع باعتبارات خارجية وهذا ما يعبر عنه الاصطلاح بالصحيح لغيره نعم ممتاز صحيح غير هو خمسني the narrators must have integrity يعني ايش؟ يعني فتكون الاجابه ثلاثة أن يكون رغاته عدولاً نعم طيب يعني نقص إن شاء الله هنا ونبدأ في المحاضرة القادمة من الفصل الثالث وأسعى الله عز وجل لكم التوفيق والسلام وهل لديكم أي استفسار أو تعليق أو اقتراح أو سؤال قبل أن نختم هل لديكم أي سؤال والله يا أخي ما أعرف يعني لم أضع على سئلة ولم أفكر فيها حتى الآن لكن إن شاء الله إني ما أشق عليكم والله عز وجل يسرون الله نعم نعم نعم نعم نعم يقولون المعي يقرى الممحي كان عندنا دكتور أو أستاذ عراقي في جانة أم وكان يقول هذا يقول إذا يعني الطالب الذكي يقرأ الممسي حتى لو كان ممسي يعني يقرأ صحيح فأنا فهمت أنك ت تأخذ الأسئلة نعم لا تخفوا يا أخي الكريم إن شاء الله إن الأسئلة يعني طبعا المادة شوية فيها صعوبة لا يعني أخفيكم ولكن إن شاء الله أنها آه نعم نعم آه إن شاء الله أنها تجسر نعم أي سؤال يا أخوان فيما نتطرقنا إليه في درس اليوم ولا نختم طيب حياكم الله وإيميل عندكم نعم بعض الكلمات فيها أكثر من بعض صحيح وبعض الترجمات قد تكون كما قلت للأخوة قبل أن تأتي بعض الترجمات تكون أكثر من الكلام العربي يعني لو كانت المفترض أن تكون الترجمة المطابقة للكلام العربي على الأقل الطالب يقابل بين الكلمات فيعني في يستطيع أن ی یعنی اوه یحزر یا أو علش لكن لکن اگر، یعنی ما يقابلها فا این لخته، حال، اوه یعنی اگر اگر و و... والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلام